بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على رسول الله وعلى اله وعلى ال واصحابه اما هذا فهذا هو المجلس العشور في شهر مقدمة في أصول التفسير الشيخ ابن عثمين رحيمه الله تعالى شرح, شرح الشيخ أبي, أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان ابن محمد بن عثمان رحيمه الله تعالى حفظ الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعض جاذ الله عبد الله عبدالأعلى خيرا على قراءته مقدمة هذا الدرس وكان هذا المثلث في ليلة الحادي والعشرين من شهر القاعدة للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعين والألف من الهجرة قال المصنف الإمام ابن وثيمير رحمه الله تعالى الحكمة في تنوي القرآن إلى مخكم ومتشابه. <تصفيق> لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختباري توديقا وعملا لظهور معناه وعدم, وعدم المزال لتحريفه والتمسك بالمتشابه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله نقول هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الحكم التي من أجلها جاءت آيات الكتاب بين مخكمين ومتشابه فذكر في الحكمة الأولى الاختبار يعني نحن سوف نوجد كلام الشيخ رحمه الله تعالى نحن سوف نوجد كلام الشيخ رحمه الله تعالى في نقاط معدودة النقطة الأولى أن الحكمة من هذا الاختبار أن يختبر الله عباده في تصديق هذه الآيات المتشابهات ومن ثم قال سبحانه في آية آل عمران منه آيات مخكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهذا جواب الراسخين في العلم إذا سئلوا أو إذا عرضت عليهم الآيات المتشابهات قالوا آمنا به كل من عند ربنا سواء كان مخكما أو متشابها وكما قال المصنف بعد ذلك ولو كان كله متشابها لفات كولوه بيانا وهدى للناس ولما أنكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع, يرجع إليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا اهلا امتحانا للعباد ليتبين صادق الايمان ممن في قلبه زي فان صادق الايمان يعلم ان القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن ان يكون فيه باطل او تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وانما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في... في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام <تصفيق> ولهذا تجد كثيرا من المنخرفين في العقائد والأعمال لم <تصفيق> يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة فهذه النقطة النقطة هي أعظم حكمه في في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه الاختبار والابتلاء الله عز وجل ابتلى عباده من هذه الآيات المحكمات مع المتشابهات لأنه لو كان القرآن كله محكما ما كان هناك تفرقة بين الموقن وغير الموقن لأن المحكم يؤمن به الكل ولا يستطيع ولا يستطيع أن يرده البعض إلا من كذبه والمكذب لا حكمه وإنما الذين يتبعون الهوى لا يجدون مدخلا لهواهم إذا كان القرآن كله مخ إذا كان القرآن كله محكما فأقتضى حكمة الله أن يجعل بعض الآيات تشتبه تشتبه على البعض فمن كان مؤمنا موقنا آمن بهذا وقال آمن به كل من عند ربنا ومن كان في قلبه مرض أي من كان مرتابا أو شاكا فإنه يتبع الهوى في تأويل هذا المتشابه أو في التشكيك في صحة هذه الايات المتشابهات واقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> النقطه الثانيه ايضا والتي هي من من تعد من الحكم في تنوع الكتاب إلى محكم متشابه <تصفيق> الاختبار الاختبار بين العالم المتمكن وغيره أي كي يميز الله عز وجل الراسخين في العلم عن غيرهم من يعني من من أقل منهم في المرتبة أو من منهم من أدعياء العلم فالعلماء الراسخون يردون هذا المتشابه إلى المحكم ولا يضربون آيات الله بعضها ببعض والنقطة الثالثة أو الحكمة الثالثة عن ااا يزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب ولا يرتاب المؤمنون، أي أن المؤمنين إذا عرضت عليهم هذه آيات المتشابهات، ثم سلموا الأمر لعذز في معرفة معناها أو في معرفة تأويله إن كانوا جاهلين، فإذا ردها العلماء الراسخون إلى المحكم أو أولوها على التأويل الصحيح أو أثبت معناها على الوجه الصحيح فعرفها المؤمنون فعرفوا كلام العلماء ازدادوا إيمانا ويقينا بصحة وصدق كلام الله فتقوم هذه الآيات المتشبات سببا في زيادة الإيمان عند المؤمنين حقا نعم الصوت واضح عند الجميع لأن أحد أخوانكم أو بعضكم أرسل أن الصوت يروح ويجي فهذا عند الجميع أن الصوت واضح إن كان عنده الصوت يعني فيه ضعف فلي يكتب نساله طيب ننتقل <تصفيق> الى ما بعده <تصفيق> موهم التعارض في القرآن قال التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول أخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتة أن تكون إحداهما مثبتة لشيء الأخرى نافية له ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما خبري لانه يلزم كون إحداهما, كونه احداهما كذبا ومستحيل في أخبار, في اخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيل ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما مدلولهما حكمي لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منهما ناسخه يسكة للأولى أحرم قال الله تعالى نعمى ننسخ من آية أم منسي نأتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة فنقول هذا مبحث هام في مباحث أصول التفسير وهو إزال أو إزالة الايهام أو إزالة عن عن التعارض الذي قد يكون باديا الرأي بين بعض الآيات. وأهمية هذا المبحث تكمن في الذب عن عن القرآن عن كلام الله حيث إن أصحاب الملل الكافرة وأصحاب الأهواء يتخذون هذه الآيات المتعارضة في الظاهر ذريعة للطعن في القرآن ولادعاء أن القرآن ليس من عند الله، وكان هؤلاء يسمون من عند السلف بالزنادقة، ومن أجلهم ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من من القرآن على غير تأويله وكما قال المصنف أنه لا يمكن يعني يستحيل أن يقع تعارض بين آيتين خبريتين يعني من آيات الأخبار وما هي آيات الأخبار آيات الأخبار التي يخبر الله سبحانه فيها عن أمور غيبية أو أمور ماضية إما أن تكون غيبية يعني من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سواء من أمور العوالم الأخرى في الدنيا أو من أمور الآخرة وإما أن تكون ماضية أي أن تكون من أخبار الأمم الماضية أنك لا يعلم حقيقة حقيقة أمرها إلا الله عز وجل فهذه الأخبار نحو أخبار الأسماء والصفات هذه الأخبار عن أسماء وصفاته وعن أحوال الدار الآخرة و. وعن الرسل وقصصهم مع أقوامهم إلى آخره لا يمكن أن يكون بينها تعارض لأنه إذا حدث التعارض إذا حدث التعارض كان أحد الخبرين كان أحد الخبرين صدقا والآخر كذبا وهذا يخالف قوله تعالى <تصفيق> ومن أصدق من الله حديثاً، وومن أصدق من الله قيله وكذلك من نزبة الآيات المتعلقة بالأحكام. أيضاً لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بينها، فإن كان ولا بد، أو إن كان ولا يعني إن كان ثمة تعارض. ولا يمكن الجمع بينهما على الوجه الذي يعمل كلتا الآيتين في إثبات حكم من الأحكام فإنه في هذه الحال لا بد أن تكون إحدى الآيتين نافخة الأخرى. وهذا نحو ما جاء في صورة البقرة في قوله تعالى هم الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية إلى أزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف ظاهر هذه الآية تعارض مع الآية الأخرى التي جاءت قبلها في ترتيب المصحف في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويظرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ففي الآية الأولى ذكر سبحانه أن المرأة إذا توفي عنها زوجها إنها تمكث حولا في بيتها لا تخرج من بيتها أي فترة العدة لها تكون عاما في الآية الثانية بينا سبحانه أن فترة العدة أربعة أشهر وعشرة فهذا تعارض ظاهر ولكن لا تعارض فإن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى وبهذا يزال التعارض وبهذا يزول التعارض فهذا بالنسبة لآيات الأحكام وأيضا من أمثلة هذا الآية التي تنص على كتابة الوصية للوارث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب خيرا للوصية للوالدين والأقربين واليتامى بالمعروف فهنا هذه الآية فيها الأمر بكتابة الوصية للوالدين والأقربين سورة النساء في غيرها نص الله عز وجل على أنسب الوالدين وعلى أنسب بعض الأقربين نحو آه نحو آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة من فلها النصف ولأبوائه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يقل له ولد ورساه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين إلى آخر الآية طيب إن شاء الله نكمل بعد آذان لا Let it يقولون به زيه فيستبعون ما تشاء منهم ما تشاء منه تأويله وما يعلم تأويله لا يتذكر الا ذو الالباب نعم عودا انتهينا لي قبل الاذان قبل اذن نشاء فاقول بالنسبه لآية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين من المعروف هذه الآية أثبتت مشروعية كتابة الوصية أن يكتب المسلم وصية لوالديه به ثم جاءت آيات المواريث تنص على أنصبت على أنصبت الوالدين والأقربين هذا ظاهر التعارض كيف يأمر الله عز وجل عبده بكتابة الوصية بما شاء وإن كانت الوصية مقيدة أن تكون بالمعروف لكن دون أن يكون ملزما بالوصيب معين لكل وارث ثم بعد ذلك تأتي آيات أخرى تنص على نصيب كل وارث ولكن لا تعارض، لأن آية البقرة على قول الجمهور العلماء هي منسوبة بآية، هي منسوبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه عدد من أصحاب السور ومسانيد من طرق عدة قد بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم. استجاب الحديث أبي أمامة وأبي هريرة وجابر وأبن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد بعضها حسن والبعض الآخر فيه ضعف ولكنها تعتبد وترفع الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره وقد جمعت طرق هذا الحديث في تحقيقه على كتاب السنة المروزي رحمه الله تعالى هذا الحديث على قول جمهور العلماء نسخ آية البقرة حيث قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا وصية لوارث وفي لف زاد في أوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهناك طائفة من أهل العلم نقلت أن آيات المواريث نحو آية نحو آية سورة النساء التي قرأنا بعضها منذ قليل هي الناسخة لآية البقرة وليس الحديث ولا الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة ونقل قوله هذا المروزي في كتابه السنة ولكن الظاهر أن هذه الآيات وحدها لا تكفي لأن تكون ناسخة لأنه من تضبر أو من تأمل آيات, آيات المواريث في سورة النساء نخل الآية التي قرأنا جزءا منها منذ نجد أن في آخرها قال الله عز وجل بعد وصية يوصي بها أو دين فنص أيضا عن وصية وأيضاً في الآية التي تليها قال سبحانه من بعد وصية توصون بها أودين وقال بعدها سبحانه من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار فجعل سبحانه قصمة هذه الأنصبة التي نص عليها سبحانه من الثلث والربع والسدس والنصف إلى آخره تكون أو تنفس وتقص بعد الوصي بعد بعد إنفاذ الوصية التي كتبها الميت فقال سبحانه من بعد وصية توصون بها او دين وفي الاية الاولى قال من بعد وصية يوفي بها فجعل تنفيذ وصية الوارث قبل تقسيم الانصمة على الموارث التي نص التي عليها في الكتاب هذا ظاهره يجعل اشكالا مع, الآية مع آية البقرة ولكن الحديث جاء فيصلا في الباب وبه تجتمع الأدلة فالحديث نص على أنه لا وصية لوارث فدل هذا على أن هذه الوصية المنصوص عليها في آيات النساء هي تكون الغير الورثة يعني تنفذ وصية الميت إلى من أوصى له من غير الورثة المذكور المنصوص على انصبه الميراث لهم في كتاب الله يعني من غير اصحاب الفروض ثم جاء حديث عامر بن سعد بن وقاصة عامر بن سعد بن ابي وقاصة عن ابيه رضي الله عنه في الصحيحين مقيدا أيضا هذه الوصية فأنها تكون في الثلث فقط وكما قال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وفي رواية كبير يصفه على الوجهين على اللفظين كما قال العسكري في كتابه تصحيفات المخدثين فنصف الله في حديث سعد هذا على أنه يحق للوارث أن يوصي لغير ورثته الشرعيين للثلث ولكنه قال والثلث كثير أو كبير يعني يستحب له أن يغض من الثلث إلى ما هو أقل كما قال ابن عباس إلى الرب فهنا تلفظ وصية الميت في هذا القدر قبل تقسيم, وقبل تقسيم أنصبت أصخاب الفروض وبهذا يزول التعارض بين هذه الآيات ويندفع اتهام المتهوكين الذين يرومون الطعن في القرآن ثم قال المصنف رحمه الله وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فينما يتبين لك أحنا وجب عليك التوقف وتكل وتكلّى الأمر إلى إلى عالمهم. ثم قال الذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وضيّان الجمع في ذلك. الأجمل ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إهام الاضراب عن آية الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال بعد ذلك فمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين في الآية الثانية عامة عامة للناس والجمع بينهم أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية والهداية الثانية هداية التبين والإرشاد وهذا واضح يعني لا تعارض من بين الهدايتين كل مورد وهذا والذي نص عليه أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفعها من الطراب ثم قال المصنف ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وإن نعم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبين هذا أيضاً واضح فإن الهداية هدايتان هداية التوفيق هي التي تطلب من الله ولا تكون إلا من الله وهذه هي المذكوره في قوله تعالى فأما من اعطى واطلق وصدق بالحسن فسن يفسره لليسرى فهذا التسير ليسرى هو هداية التوفيق والسداد وأما الثانية هي هداية الدلال والإرشاد وهي التي تكون من الرسل والأنبياء ثم من أتباعهم الذين صاروا على طريقهم من العلماء والدعاء إلى الله على بصيره أنهم يدلون الناس ويرشدونهم إلى صراط الله المستقيم ولكنهم لا يملكون هداية قلوبهم ثم قال المصنف ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله ولا, ولا تدعو مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما, لما جاء ربك وما زادوهم غير تدبيب ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما ثوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية الغيره ثم الصال والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو أن الله هو العلي الكبير وهذا الجمع هو معنى أو به يفهم معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن فسر لا إله إلا الله بلا معبودة إلا الله أخطأ وأثبت التناقض بين آيات الكتاب أن الكتاب أثبت أن هناك معبودات غير الله أن هناك آلها غير الله والإله هو المعبود ولكن المعنى الصحيح لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا تستمعوا الآيات الآيات المثبتة للإلهية لله وحده وأنه لا إله إلا هو تعني الإلهية بحق أي أن المألوه بحق أي المستحق للعبادة بحق وحده هو الله عز وجل ومن الآيات التي أثبتت وجود آلهة أخرى هي نعم توجد آلهة أخرى أي معبودات أخرى تعبد من دون الله ولكنها تعبد باطل أو تؤله باطل وليس بحق ثم قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن, يأ... قول إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله اوه إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها فتسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء <تصفيق> وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق <تصفيق> والجمع بينهم أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي <تصفيق> الله تعالى لا يأمر شرعا من فحشاء لقوله تعالى <تصفيق> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي <تصفيق> والأمر في الآية الثانية والأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حذب ما تقتضيه حكمته قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون ثم قال الشيخ ومن رمى زِيَادَةَ أَمْثِنَةٍ حَلْ يَرْجَى كتاب كِتَابَ الشِّنْقِيطِي المشار إليه آنفا المشار إليه آنفا وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الجمع بين هاتين الايتين الآياتين آية العراف وآية الإسراء هو أحد أوجه الجمع الذي أشار إليه الشنقيطي في كتاب دفعها من الطراب وما وجهان آخران ذكرهما وأشار يما الشيخ السنقتي رحمه الله أيضا نذكرهما للفائدة طيب إن شاء الله على وشك الانتهاء وحتى إن شاء الله مصالح على العشاء نذكر هذين الوشكين ثم إن شاء الله نقوم لثلاث العشاء قال الشيخ الشيخ القطير رحمه الله تعالى يعني والجواب أي يعني الجمع بين هاتين هتين من ثلاثة أوجه الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مطر فيها أي بطاعة في الله وتلبيق الرسل تقدر محذوف أي أمرنا مطر فيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعطيق الله تعالى فلا إشكال في الآية في أصلهم أي إذا قدرنا هذا المخدر واستظهر الشيخ الشنفطي هذا المعنى الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مطرفيها أمر كوني قدري وهذا الذي رزاقه الشيخ بن عطيني والوجه الثالث أن معنى أمرنا مطرفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا ويقول لهذا المعنى ومن الحديث الذي أخرزه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رجل عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكتة مأبورة فقولوا مأمورة كثيرة النفذ وهي محل الشاهد ولكن الذي يظهر أن الوجه الأول الذي أشار إليه الشيخ سنقيقي قد يكون كما قال الشيخ هو أظهر الأقوال وأرجحها في الجمع بين الآيقين وأن قوله تعالى إذا أردنا أن هناك قريطا أمرنا مطرفيها أي معروف أو من المعلوم البديهي الذي لا يحتاج إلى ذكر أن الله عزيزي لا يأمر بالفحشاء وبلا شك المقصول أنه أمر مطرفيها أي بالطاعة فحجف هذا لأنه معلوم ولا يحتاج إلى ذكر أي أمورنا مطرفية بالطاعة ولكنهم لم يلزموا هذه الطاعة وإنما فسقوا أي خرجوا عن هذه الطاعة ففسقوا فيها فحق عليهم حول فضمنها تدنيرا وبهذا لا يوجد أن تتعارض بين آيات الكتاب ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والعلم النافع وأن يفضيها نسيدينا وأن وأن يزيل عنا الشبهات عوضاً بالله من الشبهات والأهواء وإن شاء الله موعدنا بعد صلاة العشاء ما مجلس أذار طالب العلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأطهاره وسلم